اماما من يا دولتنا اماما من يا دولتنا نحن في دال الدين نحن فداء الدين يا شيخان البغدادي يا شيخان البغدادي يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين لندائك سمعا طاعه لندائك سمعا طاعه حب ووفا ويقين حب ووفا ويقين يا نور العين فبشل يا نور العين فبشل بالعزى والتمكين بالعزى والتمكين هذه دولة نمتدت هذه دولة نمتدت ترهب عداد الدين ترهب بعدادين والله لن نخجلها والله لن نخجلها ونغيظ الحاسدين ونغيظ الحاسدين للحرب اسود قامت للحرب اسود قامت تاقَت للحور العين تاقَت للحور العين ما ظن النذل الخاين ما ظنن النذل الخاين من خذل الصادقين من خذل الصادقين فعلى الله توكلنا فعلى الله توكلنا سنرد الغاصبين سنرد الغاصبين وسننتقم لأعراض وسننتقم لأعراض ولكل المسلمين ولكل المسلمين